إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يصابها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 لا يحل لكم أن ترث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُ الْنَّفْعَ عَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نَفَقًا طَيِّبًا فَلَا تَأْخُذُوا منه شيئا فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكحى باءكم من النساء إلا ما قد سلف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 حَرمَ تَعَلَيْكُْ أَُّ يتُكُم وَبَناتُكُمْ وَخَوَاتُكُمْ وَعََّ تُكُم وَخونَاتُكُم وَبَناتُ الْ الأخِِ وَبَناتُ الأُخْتِ وََّ تُكُم الَّاتِأَضَعنَكُمْ وَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرضووعَاتِ وََُّاتُ لِسائِكُمْ إكُ الَّ فِي حجُونِكُم مِن النِسَائِكُم الَّ دَخَلْلتُم بِجِ فَإِلْ تَك فإِلمْ تَكوا دَخَلْتُم بِجِ فَلا جُنَا حَلَكُمْ وَوحَلَ إوا أَبنَا إِكُمَّينَ منِنْ أَصْلَ بِك وَوحَن إ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 تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريض ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليما حكيما وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَنَظِرَةً في حوض النبي باذن اهله واتوه اجورهم بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتينا بفاحشه فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب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 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ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 وَلا ت تَخَافونَ لُشوزَ وَّ فَعِظُغَُّ وَعجرغُ فيِي المَبَجَع وَجُربُهُ فإِنْ أَطْعنَكُ فَلَا تَبِغُوا عَلَيْج سَبلَ إِ الله كانَانَ عَِيًا كَذرَاق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 وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 ثُمَّ مِمَّا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورا ألم ترَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَهُونَ بِهِ أَن يَتَوَلَّوْا وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السُنَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ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 إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى بإثما مبينا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 ف الله وَإن الرسون رعيت المنافقين يصُدونَ عنكَ صدود خكَفَإذا صةصيبَة بمَا ققدمَ أيديج ثمُج وَوك يحلِفونَ باللهه إن أردنا إ يحسانَ وَتَف ق أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا أن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 ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعهون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إِكْرَافِيقَا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَاِنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اِنفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِن كُم لَمَن لَّا يُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَدِيدًا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 ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما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 لَ تَرائِنا الذيذين قينَ لَجُْ كُف أيدَكُم وَقيم الصولاةَ وَآاتُ الزَّكاتَ فَلََّا كُتِبَ عَلَْهِم القتَالوا إذَا فرَيقُم مِنهُم فَلََّا كُتِبَ لَيْهِمُ القتَالُوا إذَا فرَيقُم مِنْ غُم يَخْشَوونناَّا سَكَ قَشية أَوْ شَدَّ خَشيَك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 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا ضرزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون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 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدوركم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن ي تزَلوكُم فَلَم يقااتِلُوكُم وَقَو إلَكُ السَّلَمَ فَم جعَ الله لكممْ عَلَم سَباب سَتجدونَ آخرينَ يريدونَ أي يأَمنكمُم وَأمننوا قَوْمَكُم كلُ م أرُدّ إ الفِتْنَة أُرركسُ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 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى آلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وَمَنْ يَقتُ الْ المُؤْمنِن مُتَامِّدَ فَجَزَرجَنًا مُخَالدَ فِي وَغَضِبَ الله وَعَلَ وَلاَا لَ عََّ لَ عَذَغَ النظِيمَا ي أَنُْهََّينَ آمَنُ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 ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعلى الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله أفورا رحيما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 فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم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 وإذا ضربتم في الأرض فَلَيْسَ عليكم جناح أن تقصروا مِنَ الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكم قافه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتئت طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم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 إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيل له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا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 لا يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم نجم ولا امرن نجم فلا يبتكن ماذنا الانعام ولا امرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر قسرانا مبينا يعدهم ويمينهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون أنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حق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 قَبِلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ في مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ وَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين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 الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لنكم معكم قالوا الم لنكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سبيلا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 وَاعْتَدِنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ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 وَرسَانَا فَوْقَُ الطورَ بِم ساقِهِم وَقُلنا لَهُ مُدُخُنُ الْ البابسُ الجدَ وَكُلناَا لَم لا تَعدْدُوا فيِي السَّبةِ وَ خَذْناامِنوا م ساقًا غَليظَاب فَبِمانَ قُضهِم م ساقَهُم وَكُفرْرِهِم الله وَقَدْ لِهِمُ الْ الأمين بيا أَ بِغَيْرِ حَّم وَقَوونِهم كُُوا بُناَا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 من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدره عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الواسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما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 إ نُح وََّبينَ منِن ب بعدِْه وَأَو حَين إِ إبغمَ وَإسمماعلَ وَإِسحاق يعقوب وَسحاقَ وَعقوبَ وَأَسبَلتِ وَإسَ وَأَوبَ وَيونُوسَ وَهارونَ وَسلَم وَتَن وَرسُ قَدِقَ صَصْنااجُ معَا لَيكَ منِن قَبنوا وَرُسُل لَنا قصُّ معَا لَك وَكََّمَ الله موس تَكْلمَا رُسُلَمّ بَششرِرينَ وَمُ ذِرينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِاسِعَى اللله يحججَّةٌ بعدَ رسُل وَكَانَوا الله عَزيِيزًا حَكيمَا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 وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها سقد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم رَحْمَةٍ رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط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 اخواتا رجالا ونساء فان للذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم